صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبان إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته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 أمتنا أثنتين وأحييتنا أثنتين بِذُنُوبِنَا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن أشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينير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 لِيَوْمِ تَنَاقَم قَوْم يَوْمَهُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى مِنْهُمْ شَيْء لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظل مل يوم إن الله سريع الحساب